بتعيني لي مالي, مالي حب الجمال ممنوع بتعيني لي مالي, مالي حب الجمال ممنوع انا ايوه ابو وجهك داير معك موضوع موسيقى موسيقى موسيقى من شفت نور عينك بس حوالو مخلوع فيهم سحر معدود عليه عينه ونور يسكن ما داخل القلب ربنا ضلوع عضو يفكر كمال لي حشاش يلبك مالي بدعيني لي حب الجمال بدعيني لي حب الجمال مو كل البعا الا لك يحلف يمين معذور والما بعا الا لك داير عيون الموت عينك غابت شوق ما لها حتى كل اللي, اللي يشوف يساعد لازم يجيب ما يجيبو بعيني لي مال حب الجمال ممنوع بعيني لي مال حب الجمال ممنوع أنا ايوه مو جافا داير معاك موضوع <متصفيق> عينك عجيبه عديل الحلوات بجن وجن بسها بين الناس مرضى وكبار السن لو سرحوا فيها كمان ما دفقوا واعي عظيم لو شافا بيدعيني ليه مالي حب الجمال ممنوع انا اي ومعجب به داير معاك موضوع حب الجمال a man, حب الجمال man, I'm غير Dit need...